وكنا قد وصلنا الى مصادر غير الثلاثي فمن يتفضل بالقراءه بارك الله فيكم جميعا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومكم وعلومهم في الدارين لكل فعل غير ثلاثي مصدر قياسي فمصدر فعل بتشديد العين التفعيل تطهر تطهيرا ويسر تيسيرا هذا إذا كان الفعل صحيحا لام وأما إذا كان معتلا فيكون على وزن بحذف ياء التفعيل وتعويضها بتاء في الآخر كزكا تزكية وربى تربية وندر مجيء الصحيح على تفعله كجرب تجربة وذكر تذكرة وبصر تبصرة وفكر تفكره وكمل تكملة وفرق تفرقة وكرم تكرمة وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلها في المصدر كبرأ تبرئة وجزء تجزئة والقياس تبرئا وتجزيئا وزعم أبو زيد أن ورود تفعيل تفعيل في كلام العرب مهموزا أكثر من تفعيلة فيه وظاهر عبارة سيبويه يفيد الاقتصار على ما سمع حيث لم يرد منه إلا نبأ تنبيئا نعم الآن أولا أول شيء يجب أن يكون في أذهاننا أن مصادر الفعل غير الثلاثي يعني الرباعي الخماسي السداسي هذه المصادر قياسية نحن لا أن مصادر الأفعال الثلافية سماعية في الأصل وهناك بعض الضوابط التي وقفنا عندها لكن مصادر الافعال غير الثلاثيه يعني الافعال الرباعيه والخماسيه والثلاثيه فهذه فهذه قياسيه يعني هناك اوزان معينه معلومه استنبطها النحويون والصرفيون وتركزت في قواعد النحو والصرف ويعطينا الان وزن الفعل ووزن المصدر الذي يأتي عليه مصدر هذا الفعل فبدأ الان بفعل فعل نضعف في ذلك فعل تفعيلا فعل تفعيلا ما نقول قدم تقديما فهم تفهيما نوما تنويما شرح تشريحا طهر تطهيرا يسر تيسيرا اذن الأصل في فغل تفعيل نحفظ فغل تفعيل ضرب تدريب فهم تفعيل وهكذا طيب هذا يقول إذا كان الفعل صحيحا اللام يعني الحرف الأخير في الفعل حرف صحيح لا يوجد فيه حرف علا غير معتل طيب إذا كان معتل يعني كان الفعل معتل لا فنحذف تفعيل نحذف الياء ونضع تاء مربوطة في نهاية الوزن يعني نجعل المصدر على وزن تفعل على وزن تفعل مثل قال مثلا زكا الا زكا وزنها فعل لكن لام الفعل زكا ألف هو حرف عله ليس ليس حرفا صحيحا زكا فغلا فناخذ الان المصدر على وزن تفعل زكا تزكية زكا تزكية ربا ربا فعلا منتهي بألفين مقصورة أيضا المصدر تربية نقا فنقية وفى وفى فعلا أيضا توفية وصى وصى فعلا أيضا لكن الفعل معتل الاخر توصيه عزة تعزية عزة تعزية غطى تغطيه وهكذا إذن أصبحنا إذا كان صحيح اللام تفعيل معتل اللام تفعله على تفعله ثم قال بعد ذلك وندر مجيء الصحيح على تفعيله لأنه وزنين تفعيل وتفعله الصحيح على تفعيل والمعتل الآخر على تفعله معتل على تفعله لكن قال ممكن الصحيح يعني صحيح الآخر أن يكون أيضا على تفعله مثل جرب لأن جرب فعل ونهايته حرف صحيح الباء جرب تجريب جرب تجريب لكن إذا التجربه تجربة صح هي هي هي مصدر جرب صح وتجريب مصدر جرب القياس جرب تجريبا فعل تفعيل لكن يمكن أن أيضا من النادر انه اتى أيضا على تفعله فقال جرب تجربتك ذكر تذكره تفعل ذكر فعل وكان صحيح اتى المصدر على وزن تفعل تذكره ذكرت تذكيرا على القياس صحيح ذكر تذكيرا على القياس لكن من النادر أنه اتى إذن على تذكرة إذا تذكرة صحيح وتذكيرا صحيح لأن القياس هو تذكير وتجريب لكن ورد إذن سمع على تفعيل تجربه وتذكرة بصر تبصيرا أتى إذن بصر تبصيرة تفعيلة هل فكر تفكيرا فعلى تفعيل لكن ايضا من يقولون تفكره وكمل تكميلا ايضا ورد تكمله فرق تفريقا وورد تفرقه كرم تكريما وتكرمه اذن ورود مجيء صحيح على تفعل لا يلغي من وجه نظري ان المصدر مصدر الفعل صحيح ياتي على تفعيل ياتي على تفعيل نعم. ثم أعطانا إذن ملاحظة أخرى. هو مازال في فعل. قد يعامل مهموز اللام يعني الحرف الأخير همزة لام الكلمة همزة. معاملة معتلها في المصدر مثل المعتل الآخر. مثلا براءة. هلا براءة وزنها فعل. الحرف الأخير همزة. إذا مهموز اللام براءة. هلا براءة تبرئ. لكن أيضا إذا أتت تبرئة على تفعيلة مثل رب تربية مثل معتل الله برأة تبرئة جرأ أو جزأ جزأ تجزيئا لأصل لكن وردت أيضا تجزيئة أباته والكياس كما ذكر هو الشيء تبرئة وتجزيئة وطأ, وطأ يقول توطئ تفعيلة وزعم أبو زيد أن ورود تفعيل في كلام العرب مهموزا أكثر من تفعيل فيه لأنه أصل هو تفعيل يعني الفعل على وزن فعل، وآخره مهموز الأكثر على أتى على تفعيل ومن النادر أن يأتي على تفعيله لذلك وقد يعامل مهموز اللام معاملة معتلية في المصدر ثم بعد ذلك أعطانا لاحظوا وظاهر عبارة سيبوي يفيد الاقتصار على مواسمع يعني سيبوي كأن العبارة تفيد بأن نحن ما نأخذ من المصادر ما سمعناه على العرب لأن اللغه أخذت من أفاه أولئك العرب الفصحاء في عصر الاحتجاج يقول حيث لم يرد منه هو التعليق على ماذا على على الفعل الذي يكون على وزن فعل ولام الكلمه همزه مزموزه لم يرد الا نبات تنبيئا ورد نبات تنبيئا فيقول سواء ناخذ تنبيئا لكن ورد تنبيئا ايضا ورد تنبئه ايضا اذا تنبيئا معناته اجود معناها تنبيان معناها اجود من تنبئه لانها سمعت عن العرب لأنها سمعت عن العرب لان انتهى من الوزن الاول فعل تفعيل أو فعل تفعيله فعل تفعيل أو فعل تفعيله تفعيل إذا كان الفعل على وزن فعل معتل الاخر او احيانا اذا كان مهموز الاخر لكن الأصل هو الصحيح الاخر او المهموز الاخر لانه صحيح صحيح يكون على تفعيل. نعم. يدخل الان على مصدر أفعله ته من فعل ربع الفعل مضاعف العين إلى أفعل. تفضل سيدنا. ومصدر أفعل الإفعال كأكرم إكراما وأحسن إحسانا. هذا إذا كان صحيح العين. أما إذا كان معتلها فتنقل حركتها إلى الفاء وتقلب ألفا. لتحركها بحسب الأصل وانفتاح ما قبلها بحسب الآن ثم تحذف الألف الثانية لالتقاء الساكنين كما سيأتي وتعوض عنها التاء كأقام إقامة وأناب إنابة وقد تحذف التاء إذا كان مضافا على ما اختاره ابن مالك نحو وإقام الصلاة وبعضهم يحذفها مطلقا نعم ولكن ومتشف... قليلا ولكن قليلا لأن عنا الفعل الرباعي على وزن افعل مصدره على افعال نحفظ افعل افعال اكرم اكرام قد وقع اكرم اكرام احسن احسان اقدم اقدام افهم افهام افعل اذا افعال واعطنا في أش... اكرم اكراما واحسن كما ذكرت لكن هو يقول قيلها هذا إذا كان صحيح العين يعني أكرم أفعل العين أكرم الراء مقابل العين فهي صحيح أو صحيح طيب إذا كانت, كان عين ال كانت عين الفعل أفعل كانت العين خرف علة كانت خرف علة مثل أقامة الأقامة ما هو اسم أقامة أقامة أفعل أفعل, أفعل يقابل العين في في الكلمة هو الألف هو الألف فأقام أناب أفعل يقابل العين الألف إذا عين الكلمة عين الفعل حرف علة حرف علة طيب إذا كان الوزن هو المفروض يكون إفعال يعني أقام اقوام يجب أن أقول اقوام على وزن إفعال الآن الواو هذه الواو هذه تقلب ألفا حركة اقوام اقوام حركته نقلت إلى القاف اللي هي فاء الكلمة كما ذكر الشيخ ثم الآن فتح ما قبلها فانقلبت الواو ألفا فصار لدينا ألفا إقام ألف لدينا ألفا خدفت الألف الأولى فأصبحت إقام ثم اتت التاء هذه عوضا عن الالف المحذوفه فصارت اقامه أقام اقامه أقام إقامة, اقامه اذا قلنا يا اخوان اذا قلنا بان الالف الاولى اللي هي عين الكلمه اللي هي كانت واو وقلبت الالف هي المحذوفه فالوزن يكون افاله يكون الوزن افاله يعني أقام اقامه اقامه ما وزنها افاله يفالَتَ لأن عين الكلمة حذفت لأن عين الكلمة حذفت هذا على رأي من قال بأن الألف الأولى اللي هي عين الكلمة هي المحذوفه هي المحذوفه نعم ثم تحذف لكن هنا يقول ثم تحذف الألف الثانية للتقاء الثانية الشيخ أخذ رأي ثاني بأن الألف الثاني هي التي حذفت وليس الالف ليست الواو اللي هي اقوام اللي هي عين الكلمه وصارت ألف انما هي ألف افعال افعال افعل افعال فالالف الثانيه هي التي حذفت على هذا يكون اقامه افعل افعل لأن الالف هي التي حذفت والعين موجوده اذا اقام اقامه اناب انابه المشكله في الوزن اقام او انابه اذا قلنا بحذف عين الكلمة اللي هي انقلبت ألفا في في المصدر ثم حذفت فالوزن إفعل فالوزن افاله وعلى هذا أكثر الصرفيين إذا قمنا بأن الألف الثاني ألف إفعل هي المحذوفه فالعين الكلمة موجودة إفعل إذا بيكون وزن إقامة إفعل أو إنابة أفاق مثلا أفاق بفاق افاقه افاقه وهكذا ثم يقول بعد ذلك هذه التاء التي زيدت بدلا من الألف المحذوفه قد تحذف أيضا إذا كان بعدها مضاف إليه وإقام الصلاة طيب إقام لاحظوا بدل إقامة الصلاة قال إقام الصلاة فحذف التاء وبعضهم أنها قال يمكن أن تحذف هذه التاء مطلقا يعني لم يقيدها بان يأتي بعد المصدر مضاف إليه إذا لدينا رأيان الآن في حذف هذه التاء رأي يقول بأن تحذف إذا أتى بعدها مضاف إليه مثل, مثل إقامة الصلاة مثلا إنابة الرئيس مثلا إفاقة المريض مثلا أو الإفاق المريض إقام الصلاة وبعضهم قال يمكن أن تحذف هذه التاء دون شرط يعني مطلقا فتقول إقام وإناب وإفاق وما إلى ذلك والراجح والله أعلم أنها تحذف حين الإضافة لكن بعضهم يحذفها مطلقا نعم وقد يجيء على فعال بفتح الفاء تفضل وقد يجيء على فعال بفتح الفاء كأنبة نباتا وأعطى عطاء ويسمونه حينئذ اسم مصدر إذا نحن ما زلنا الآن في مصدر الفعل أفعل أفعل إفعال أو إفالة الآن قد يأتي المصدر على فعال مصدر على فعال بفتح الفاء مثل انبتى لانبت انباتا انبت إن انباتا انت اعطى اعطاء اعطى اعطاء لكن عنا انبت نباتا قالت نبات وأعطى عطاء قال عطاء وعنا توضى يتوضا توضؤ قال وضوء فهذا يسمى اسم مصدر يسمى اسم مصدر قد يجين على فعال انبت نباتا واعطى عطاءاً عطاء عطاء ونبات هذا يسمى اسم مصدر ما هو اسم المصدر اسم المصدر هو ما ما ساوى المصدر في الدلاله على الحدث يدل مثل مثل المصدر في الدلالة على الحدث على الحدث مجرد عن الزمان طبعا يدل مثل المصدر يدل على الحدث لكن لم يشتمل على جميع احرف فعله المصدر تلاحظون أنه يشتمل على جميع حروف فعله إذا رقص أحد هذه الأحرف فيسمى اسم, اسم مصدر مثل أعطاء عطاء بدل إعطاء أنبات نباتا بدل انبات توضأ وضوءا بدل توضعا تكلم كلاما بدل تكلما كلاما فهذا اسم مصدر هذا اسم مصدر نعم اللي هو نقص في حرف من حروف فعله انتهى الآن من الفعل الرباعي الذي يكون على وزن أفعل هنا من فعل تفعيلا وأفعل إفعالا بحسه أفعل إفعالا انتقل الآن إلى الخماسي والسداسي تفضل وقياس مصدر ما أوله همزة وصل قياسية تنطلق واقتدر واصطفى واستغفر أن يكسر ثالث حرف منه ويزاد قبل آخره الف فيصير مصدرا كان طلاق، واقتدار واصطفى واستغفار فخرج منه الطايرة والطيرة فمصدرهما التفاعل والتفاعل لعدم قياسية الهمزة نعم نكف قليلا نكف, نكف قليلا الآن لدينا فعل أوله همزة وصل انطلق انطلق اقتدر استفى استغفر كيف نأخذ المصدر منه؟ نأخذ الفعل نفسه ويكسر ثالث حرف منه ونزيد ألف قبل آخره يعني هل انطلق اولا الحرف الاول الحرف الانطلق نضع على الطاء هو الحرف الثالث تصبح عليه كسره انط وقبل الحرف الاخير هو القاف نضع ألف قبل القاف انطلاق انطلق انطلاقا اقتدر اقتي اقتدارا وضعنا ألف قبل الحرف الاخير وكسرنا الحرف الثالث استفى سواء كان قماسيا او ثلاثي اصطفى اصطفى اصطيطي كسرنا الحرف الثالث ووضعنا الف قبل الحرف الاخير اصطفاءا اصطفاءا استغفر استغفارا استخرج, استخرج استخراجا استخدم استخداما اذا نفس طريقه الفعل نكسر الحرف الثالث ونضيف الف قبل آخره نضيف الف قبل اخره فيصير مصدرا هذه من أسفل ما يكون يعني مثلا أني فعل انفعالا قد كل فعل على وزن انفعالا بيكون وزنه انفعالا انكسرا انكسارا تبعتم؟ نعم الآن هو قاعدة عامة هيا بدون ما يدخلنا في الوزن أعطانا قاعدة عامة أني بناخد الفعل نفسه فعل الماضي طبعا هنا مبتدي بهمزة وصل وكسرنا الحرف الثالث ووضعنا ألف قبل آخر. قبل الحرف الأخير فيصبح مصدعا فيصبح مثارا لكن الان خرج ماذا خرج الطايره والطيره الطايره يعني والطيره في التفاعل الطايره تطايرا والطيره تطيرا والطيره تطورا تطيرا لماذا لماذا خرج لعدم قياسيه الهمزه لانه ال... ال... الهمزه في الهمزه في الوصنة ليست قياسيه ليست قياسية بيننا في انطلق واقتدر واستفى واستغفر كلها قياسية نعم. ثم أعطانا معلومة أخرى وإن كان استفعل معتل العين اعطانا وزن استفعله تفضل وإن كان استفعل معتل العين عمل في مصدره ما عمل في مصدر أفعل معتل العين تستقام استقامة واستعاد استعادة. بالضبط الا استقامة, استقامه ما هو زنه استف على ما يقابل العين يقابل العين الألف اذا عين الفعل حرف علا عل فالاصل تقول استقامه استقوام استقوام الالف قلبت اخذت حركتها وضعت على الحرف الذي سبق على القاف والواو منفتح, منفتح ما قبلها فاصبحت الفا ثم حذفنا هذه الالف مثل ما فعلنا ب اقام اقامتها واستقام استقامه وعوضنا المحذوف بتاء مربوطه واستعاذ استعاده واستعان استعانه استقام استقامه استقام استعان استعانة استعاد استعاده استعاد استعاد استعاد استعاد استعاد وهكذا هذا اذا كانت عين استفعل حرفا نعم انتهى الان من مصدر ما أوله همزه وسطى يدخل الآن ما بدأ بتاء زائدة تفضل اللي هو تفعله. تفضل وقياس مصدر ما بدأ بتاء زائدة أن يضم رابعه نحو تدحرج تدحرجا وتشيطن تشيطنا وتجورب تجوربا لكن إذا كانت اللام ياء كسر الحرف المضموم ليناسب الياء ك كتوانا توانيا وتغالة تغالية. فقط إذن الآن لدينا فعل على وزن تفاعلة فعل على وزن تفاعلة مصدره تفاعل تفاعلة تفاعل تدخرجة تفاعلة المصدره متفاع تدخرجة تفاعل يعني ماذا فعلنا فقط الحرف الرابع بالفعل وضعنا عليه ضمة وضعنا عليه ضمة. تدخرج تدخرجا تبعثر تبعثرا تبعثر تبعثرا تعسكر تعسكرا نعم تشيطنا تشيط تشيطنا تجورة تجو ربا اذا تفعل تفعل تفعل تفعلا طيب اذا كانت اللام ياء لام الكلمه لام الفعل كانت ياء فنكسر الحرف المضموم بدل ما يكون مضموم يصير كسرها حتى يتناسب معليها حتى يتناسب معليها مثل توانا توانا لام الفعل توانا ألف تبعتهم لكن إذا كانت اللام ياء توانا يتوانا أفضل تواني فكسرنا كسرنا توانيا لهذا تغالا تغاليا تعالا تعاليا وحفر نعم انتهى الآن إذا من تفاعل تفاعلا لا تفاعل لا تفاعل لا إلا إذا كانت اللامية فتكسر يكسر الحرف المضمون نعم الآن لدينا فعل, فعل لا على وزن فعل لا. تفضل تفضل محمد وقياس مصدر فعل ما ألحق به فعلة تدحرج تحرجة وزلزل زلزلة ووسوسة وسوسة وبيطرة بيطرة نعم إذا و... مصدر, مصدر على وزن وما في و هنا وما وزن إذا فعل على وزن فعلة. المصدر فعلة. فعلة. فعلة. دحرجة فعلة. مصدره دحرجة زلزلة زلزلة بعفرة. بعفرة. وسوسة وسوسة عسكرة عسكرة بيطرة بيطرة إذا فعلل فعلالة هذا الوزن الأول طيب لدينا وزن آخر وهو فعلال بكسر الفاء إذا كان مضعفا يعني نقول زلزل زلزلة وزلزالا وسوس وسوسة ووسواسا هذا إذا كان عن الفعل مضعف يعني لدينا خرفان كل منهما مكرر أو لدينا خرف أو خرفان كل منهما مكرر زلزل زي مكررة لا مكررة وسوسة الوا مكررة والسين مكررة لذلك نقول وسوس وسوسه, وسوسة ووسواسا زلزلة زلزله وزلزالا نعم تفضل وهو في غير المضاعف سماعي يعني غير الفعل المضاعفة السرهافة ألا ليس مضاعف؟ لكن سمع سرهفا سمع سرهفا نعم, نعم. سرهفا بمعنى و... ال, ال... سرهفا الصبي بمعنى يعني أحسن غذاءه أحسن غذاء نعم تفضل سيد محمد وفعلال بكسر الفاء إن كان مضاعفا نحو زلز... زل زلزل, زلزل زلزالا ووسوس وسواسا وهو في غير المضاعف سماعي كسرها فسرهافا وإن فتح أول مصدر المضاعف فالكثير أن يراد به اسم الفاعل نحو قوله تعالى من شر الوسواس أي الموسوس من شر من شر من شر الوسواس نعم أي الموسوس أي الموسوس إذا لدينا يا إخواني فعللة المصدر على وزن فعللة إذا كان الفعل فعللة مضاعف مضاعفا يعني فيه حرفان مكرران مثل زلزلة ووسوسة وعسعسة فله في المصدر وزنات فعلله او فعلالا فعلله او فعلالا يعني وسوس وسوسه, وسوسة ووسواسا زلزل زلزله وزلزالا نعم وان فتح أول, اول مصدر المضاعف فالكثير ان يراد به اسم الفاعل يعني هنا اذا كان قلنا الوسواس إذا اذا فتح اول مصدر المضاعف على وسوسه وسواسا ووسوسه وسواس فعلال لكن إذا قلنا وسواس إذا قلنا وسواس فهنا المقصود هو اسم فاعل المقصود الموسوس من شر الوسواس أي من شر الموسوس فهذا ليس مصدرا إنما هو اسم فاعل إنما يراد به اسم الفاعل نعم تهين الآن من فعللة فعلله وفعلالا بالنسبه للمضاعف نعم وقياسه والى لدينا فاعل فاعل نعم وقياس مصدر فاعل الفعل بالكسر والمفاعلة كقاتل قتالا ومقاتله وخاصم قصاما ومخاصمه وما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفعل ياسر مياسرة ويامن ميامنة هذا هو القياس نعم أريد أن نحن هنا أن الفعل فاعل فاعل على وزن فاعل فاعل مصدره إما على مفاعلة فاعل مفاعلة قاتل مقاتلة شجر مجاجرة خاصم مخاصمة وإما على فعال وإما على فعال يعني خاصم خصاما قاتل قتالا لكن هنا في ملاقظة مفاعله قال سيبوي هذا لا ينكسر أبدا فاعلة مفاعلة يعني كل فعل على وزن فاعل يأتي مصدره على مفاعله لكن قد يأتي على أيضا على فعال لكن قد لا يأتي على فعال إذا لا يقول سيبوي بأن الوزن مفاعل في مصدر فاعل لا ينكسر ابدا وزن كتواذي ملاحظه وزن مفاعله في مصدر فاعل لا ينكسر ابدا يعني كل فعل رباعي على وزن فاعل مصدره على وزن مفاعله لكن قد ياتي على وزن فعال وقد ياتي على وزن فعال لكن مفاعله موجود موجود فهمتم والدليل على ذلك هلا قاتل قتال خاصم خصاما ومخاصمة لكن لحظ ما كانت فاؤه ياء من هذا الوزن يمتنع فيه الفعال ياسرة مفتق اليسار مياسرة إذن فعال قد يتخلف أما مفاعل فلا يتخلف أما مفاعل فلا يتخلف لذلك قال سيبوي المفاعل في مصدر فاعل هذا لا ينكسر أبدا ثم بعد هذه أعطانا بعض الشذوذ في هذه المصادر تفضل استاذ محمد وما جاء, جاء على غير ما, ما ذكر نعم وما جاء على غير ما ذكر فشاذ نحو كذب كذابا والقياس تكذيبا وكقوله باتت تنزي دلوها تنزيا تنزيا كما تنزي شهلة صبيا والقياس تنزيه والقياس تنزيها اذا الان تعليق على الاوزان السابقه يقول اذا أتانت مصدر على غير هذه الاوزان السابقه فهو شاذ فهو شاذ هلا كذب فعل مصدره مفقود تكذيب كذب تكذيبا لكن اتت كذب. كذابه فعال هذا شاذ مسموع لكنه شاذ والقياس تجذيب مثل أيضا تنزية والقياس تنزية بالتاء تبعتهم يقولهم تحمل تحمالا تحمل تحمالا بكسر التاء والخاء وشد والقياس تحملا تحمل تحملا إذا هذه المصادر هي من باب الشزوز، يعني بمعنى ليست على القياس لكن سالما شادها هي مسموعة. هي مسموعة لكنها لا توافق القياس وعطانا بعض الأمثل الأخرى تفضل، اقرأ وترام القوم رميا بكسر الراء والميم مشددة وتشديد الياء وآخره مقصور والقياس تراميا وحوقل الرجل هيقال ضعف عن الجماع والقياس حوقلة. إذا, إذا, إذا نحن الآن هذه كلها مصادر شاذة لأنها تخالف القياس هذه مصادر شاذة تخالف القياس وأيضا وقشعر جلده وشعريرة. ضمن ففتح الفسكون أي أخذته الرعدة والقياس شعرك اكشار شعرا نعم يأتي الآن في الفائدة تفضل الفائدة فائدة <تصفيق> كل ما جاء على زنة تفعال تف فهو بفتح التاء إلا تبيان وتلقاء والتنضال من المناضلة وقيل هو اسم والمصدر بالفتح نعم هو اسم مصدر هو اسم مصدر والمصدر بالفتح هو اسم مصدر والمصدر بالفتح نعم اذا لدينا هنا فائده على وزن تفعال تفعال من اوزان المبالغه تفعال من اوزان تذكار فيها مبالغه تهدار تهذار تذكار هذا على وزن تفعال تبهتم ويمكن قد ذكرت سابقا بان دائما تفعال ما فعلنا تفعال تفعل فقط في تبيان وتلقاء تبيان وتلقاء من تلقاء نفسي تبيان وتلقاء وتنصال عفوا وتنضال وليس التنصال وتنضال من المناضله وبعضهم مختلف لا هذا اسم مصدر والاصل هو يقول تنضال على الاصل هذا على وزن تفعال بفتح ت وليس بكسرها فقط عن تلقاء وتفيان الترداد والتجوال ترداد تجوال وهكذا هو ذكر فقط تفيان والتلقاء. نقف اليوم نقف اليوم عند المصادر لدينا بعض المصادر الأخرى من مصدر المرة ومصدر الهيئة والمصدر الميمي والمصدر الصناعي ان شاء الله تعالى سنتناول ذلك في المجلس المقبل بإذن الله تعالى هذا والله أعلى وأعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته